بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملد حكيم خبير اللاتعبدوا الا الله انني لكم من هنا ذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 لا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ لَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ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 فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ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 فَمَن كانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ إِمَامٍ وَرَحْمَةٍ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجو وهم بالاخرتهم كافرون أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَام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 افلا تذكرون ولا اقول لكم عن عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثر تجادلنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا اين كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين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 تُجْرِمُونَ وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من طومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ولنا دنوح نبنا وهي تجري بهم في موج كالجبال ولنا دنوح نبنا وَنَادَى نوحٌ بُنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَم مَّعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَم مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قال لا عاصما اليوم من امر الله قال لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج وَحَالًا بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا اَكْلَيْتِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِن وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوحُ اقبض بسلامٍ منا وبركاتٍ عليك وبركاته عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذابٌ أليم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 الجريمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي آلهتنا وما نحن ب تاركي آلهتنا عن طرك وما نحن لك بمؤمنين إِنَّ قَوْمَ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيْءٌ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِه فَكِيدُوْنِي جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْصِرُوْنَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ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 نَجَّيْنَا هُدًى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَرِيضٍ وَاتَيْنَا كَعْدٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَطْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَدًّا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَجِّنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ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 فعقروها فقالتتمتعوا في داركم ثلاثه ايام فالك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا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 الاء ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام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 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ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 ثيت اننه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواهم منيب يا ابراهيم يرض عن هذا ان انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ تَرَسُلُنَا لُوطًا سِئَ آبَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ املون السيئات قال يا قومها اولئك بناتهن اطهر لكم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 قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَاجِراً فَسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِ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 ويا قوم امفل المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفي قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا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 وما اريد ان اخالفكم الا ما نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق إن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وَمَا قَوْمٌ لُوطٍ مِنْكُمْ بِعَابِدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقهك كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما انا تعالى علينا بعزيز قال يا قوم ارهط يعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم ظهريا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 نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها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 ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَصَائِمَ وَحَصِيدًا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وما زادوهم غيرت تبيبا وكذلك اخذر ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخره ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُمُ نَاسٌ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ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 خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وان الذين سعدوا ففي الجنه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 القا ان غير مجذذ فلا تكفي مريته مما يعبدها اولاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من قول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 ا ا ثم لا تنصروا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَن أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ